بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان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 أَمَّا مَنِ اشْتَاقَ بِنَمِيمٍ مَنَاعِلٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٌ عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِي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 نه مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائفون من ربك وهم نائمون فأصبح كالصريم فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنْ يغْضُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَقَوَا دٌ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحانا ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاوون వైలనే ఇ పగిునల కయూరం ఇన్హ ఇలాబ్బిన రగిబు كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ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 يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ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 قالون ام انتم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادا وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجت باه ربه فجعل له من الصالحين وان يكاد الذين كثروا يزلقونك بابصارهم لمن مَا سَمِعَ الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ